ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين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 والله على كل شيء قدير ما افا الله على رسوله من اهل القرى فللله وللرسول فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِلَّ قُرْبَةٌ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ كَيْلَا يَكُونَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاهُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُهُ واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا يَا تَرَوْنَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويأثرون ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَن يُقَشُّعْ حَنَفَتَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ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 ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى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 ر خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنذر نفس ما قدمت لغدك، واتقوا ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا not conform the чисles of the writers but residents, لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا